سهل من السعدي الساعدي رضي الله تعالى عنه قال ابا ابا سراء دفمي سهل من سعد فته ربي سراء هجالتو قال نجده جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نمچان تقو غر نبي ربي لفه فقال جدين يا رسول الله يا إرقما ربي دلني على عمل نكجيري چهجير رتي إذا أنا عملته هجي سيوه أحبني الله كرب نجالته وأحبني الناس كنمن اللي نجالته جليه غابته فقال رسول ربي نجدنين اظهد في الدنيا دنياك السدتها جالبه يحبك الله رب سجالتا وزهد فيما عند الناس، وأنما بجرها جاءت دبي يحبك الناس نمن سجالته هجتين، حديث نكون حديث غاري لا ابن ماجهت أديس نمني بروليس ندغاري دا دان، حديث نكوني لا فادج ولا معنى. جرو جتوني حديثك أنا كيفت أرقمن دنيا كيفتى حاجات أبو جتوني كراشريعة تي يولا لة. وان أخيراً من بينني دنيا كيفتى جبوجتى. أقسمة. وان دنيا كه ستي اخران من ف ين نهاجات الاب وجت ون افر دها هممودن دها توكو وان حرامت لما وان جبماتى سدفان وان مرتي والفكات قد دن من بين افربان se on ka haga ittihaaja mani ul yuoka waan haajaana maa biradabari. Kana ittibaani ygidaan. Waan toota afrankana kees satti arga ma zuhudin. Waan afrankanaan ala waan tahi ammoo zuhudin الدنيا كي ستجاهد أبون، وان هركنا ما جيرو، وان نمني برو هركا كابو. الحديث سكانا كي ستي هندايو نكتيسة. الدنيا تهاجاد أبون يوجال اللرب نما فيدو، وان نما بيرجرو هجات أبني كرتشو أبني ليسون. جلال نما نما في دجتو علم نما كوني نما اذا نما إسا... إسا نما نمني كننا تشن قانا قايسا وانا قداتا جيتوب يكو الرابقت نمني وماتكو سببتي يلو بنما نما Jalala san argata tajecchu in minama Kanah ujeccha, wanna ja t-dabun barbachi saata hei. Anna bi saaridin radiallahu anhu, anna rasurallahi sallallahu alaihi wa sallam Hadisa suddami la abi saarid raudi, sarraha Hajalatu. رسول ربي قال نجدًا لا ضرر ولا ضرر لا فاقعني نماميلا هنجر ولا ضرر جدًا هذا سلائني نماميلا قل نماميلا هنتهو حديث حسن رواه ابن ماجه ودار اغتني حديث قاريلا ابن ماجه ودار اغتني ودسسن من فرول رسول التمتن سنة كما موالك غرو حديثا <تصفيق> كانا ولمتان سينيه رسول ربي را كرا عمر بن يحياتين ابا إسهر را اديسي تيويتا وله طروق يقوي <تصفيق> بعضها بعضا حديث نكون قرابيرو كرا غريد إساء حديثا كان أقوم أرجنو لمن ماجحته بعثه حديثني كرا عبد الله من عبّة فعن أفي ضعيفة جرو الجبيس أيضا حديثا كان كيسة تي وانتوني نج أرجنو وعلم أكن ثاني تكو نم ضرار نما درارو جاتون ودوراكو اني نمران هنجيني لفاقاني نما ميلو جاتون معالف يو نمني سميلة وفرها ديبسو وانا الداتة هي لفاقاتي نما ميلو نمو وانا الداتي خلا متا اللي لكن علماني أكي جدا لا ضرر ولا ضرر جدون كوني تكرار متاهيمة للدباء لا ضرر ولا ضرر جدت مجرد نما ميلون هنجروا أمسنا ميلون هنجروا وجدت مجرد قريب إساني أقريب جنته كني لا ضرر لقاقعين ميلون هنجروا ولا ضرر ميت داني اللي ميت دالي فتشون هنجروا درسين سينة Därsi viratin ha gaudetit 2 minuuttia, na